وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود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 وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظن ثم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَّثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَغِيثُوا فَمَن مَّن الْمُعْتَذِي وقيضنا لهم قرآن فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 119. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون 110. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون 111. ذلك جزاء أعداء الله النار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 فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا كُصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيه آذانهم وقر وهو عليهم عما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 ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط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 مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَّ غَافِلٌ لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَتًا وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعَندِهِ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ